إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيض وزفيرا وإذا انقوا منها مكان ضيق مقرولين مقرولين دعوا هنالك ثبورا لا تدع اليوم ثبورا واحدة ودع ثبورا كثيرة لا تَدْعُ الْيَوْمَ سُبُورًا وَاحِدًا وَدْعُوهُ سُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ خُلْدٍ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَطِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ خَالِدِينَ كان على ربك وعدا منسونا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم اضللتم عبادي فيقول ائنتم اضللتم عبادي ها اولائي ام هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتقيد من دونك أن نتقيد من دونك من أولياء ولكن ما استعتهم حتى نسوا حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فَقَدْ كَذَبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفَهُ وَلَا نَصْرَهُ وَمَن يَضْلِلٌ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَدِيرًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ إِلَّا لهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصير.